وَمَا يَستَّو البَحرَانِ هذاَا عكْبُ فرُرَةُ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَاذاَ مِيثُ أُجَاء جَ تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخرا لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج হুমুল مِن দুপনি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 اللَّهُ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَذَرُ وَاضِرَةٌ وَلَا ضَارَّةٌ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 ومن تذكى فإنما يتذكى لنفسه وإلى الله المصير